السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في اليوم العشرين من شهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا هذا الشهر الكريم برضواله وأن يجعل مآلنا إلى جناته وأن يجيرنا من عقوبته ونظامه وأن يجعلنا إياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام الفضيلة معنا اليوم بحول الله قواته الجزء العشرون من كتاب الله سبحانه وتعالى من منتصف صورة النمل نتأكد بس إن شاء الله نصد شغال جيد والإخوة موجودين إن شاء الله نبدأ مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى طيب نبأ بإذن سبحانه وتعالى من الآية التسع والخمسين من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون قل أيها الرسول الحمد لله على نعمه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 أمّن خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، وأنزل لكم أيها الناس من السماء ماء المطر، فأنبتنا لكم به حدائق ذات حسن وجمال. ما كان لكم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق؟ ما كان لكم أن تلك الحدائق؟ ليعجزكم عن ذلك، فاله هو الذي أنبتها. أمعبود فعل هذا مع الله؟ لا، بل هم قوم ينحرفون عن الحق. فيسوون الخالق بالمخلوقين ظلما اما جعل الأرض قرارا وجعل خلادها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن صير الأرض مستقرة ثابتة لا تطرب بمن عليها وصير داخلها انهارا تجري وصير لها جبالا ثوابت وصير بين البحرين المالح والعذب فاصلا يمنع اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسده فلا يصلح للشرب حتى لا يفسده فلا يصلح للشرب ام معبود فعذ ام معبود فعل ذلك مع الله لا بل معظمهم لا يعلمون ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدا من مخلوقاته أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أعداهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يجيب من ضاق عليه أمره واشتد عليه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 أم يفعل ذلك مع الله تنزه الله وتقدس عما يشركون به من مخلوقاته من فوائد الايات خذنا طبعا أول فائدتين مع الجزء أو بتاع بارح ترسيخ عقيدة التوحيد من خلال التذكير بنعم الله كل مضطر من مؤمن أو كافر فإن الله قد وعده بالإجابة إذا دعاه سبحانه وتعالى أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إلىهم مع الله كلها برهانكم إن كنتم صادقين. أما يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة ثم يحيه ثم يحيه بعد ما يميته و يرزكم من السماء بالمطر المنذر من جهتي ويرزكم من الأرض بال الذي ينبوت فيها أما ععب يفعل ذلك مع الله كلها الررسول الرسول لهؤلاء المشركين هاتوا حججكم على ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حقه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يش وما يشعرون يبعثون قل أيها الرسول لا يعلم الغيب من لا يعلم الغيب من في السماوات من الملائكة ولا من في الأرض من ولا من في الأرض من الناس لكن الله وحده هو الذي يعلمه وما يعلم جميع من في السماوات ومن في الأرض متى يبعثون للجزاء إلا الله بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون ام تتابع ام هل تتابع علمهم بالاخره فاينقانوا بها لا بل هم في شك وحيره من الاخره بل قد عميت بل قد عميت بصائرهم عنها وقال الذين كفروا ا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون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 قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل لهم أيها الرسول عسى أن يكون قد اقترب لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب وإن, وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك أيها الرسول وَإِنَّ ربك أيها الرسول لَذُو فضل على الناس حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم من الكفر والمعاصي ولكن معظم الناس لا يشكرون الله, ولا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعالنون ربك لا ما تضمر قلوب عباده وما لا عليه شيء من ذلك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 إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل أكثر ويختلفون فيه ويكشف انحرافاتهم من فوائد الآيات علم الغيب مما اختص به الله علم الغيب مما اختص به الله فادعاؤه كفر الاعتبار بالأمم السابقة من حيث مصيرها وأحوالها طريق النجاة إحاطة علم الله بأعمال عباده تصحيح القرآن لحرافات بني إسرائيل وتحريفهم لكتبهم وإنه له ورحمة للمؤمنين، لهدايه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك يا رسول يقضي بين الناس مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل. فيرحم المؤمن ويعذب الكافر.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 ما تقدر أن ما تقدر أن تفهم ما تقدر أن تفهم الحق إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم ذابه من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وجب العذاب وثبت عليهم لإصرارهم على كفرهم ومعصيهم وبقي شرار الناس أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى وهي ذابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون أن الناس كانوا بآياتنا المنزلة على نبينا لا يصدقون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون واذكر ايها الرسول يوم نحشر من كل امه من الامم جماعه من كبرائهم ممن يوم نحشر من كل من يكذب باياتنا يرد اولهم على آخرهم ثم يساقون إلى يرد اولهم على اخرهم ثم يساقون الى الحساب حتى إذا جاءوا قال أكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون واذكر أيوه ويستمر سوقهم حتى إذا جاءوا مكان حسابهم قال لهم الله توبيخا لهم أكذبتم بآيات الداله على توحيدي والمشتمله على شريعتي ولم تحيطوا علما بأنها باطلة فيا ولم تحيطوا علما بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبها أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أو التكذيب أم... ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أو التكذيبة ووقع القول عليه بما ظلموا فهم لا يطيقون وأقع عليهم العذاب بسبب ظلمهم بالكفر بالله وتكذيب آياته فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لعجزهم عن ذلك وبطلان حججهم ولما كانوا ينكرون البعث نبههم الله بما يدل عليه في حياتهم وهو نومهم الذي هو بمنزله الموت واستيقاظهم الذي هو بمنزله البعث فقال اولم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أن جعلنا الليل ليسكن فيه بالنوم وصيرنا النهار مضيئا ليبصروا فيه وصيرنا النهار مضيئا ليبصروا فيه فيسعوا إلى أعمالهم إن في ذلك الموت المتكدر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون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 تسير مسرعة سير السح سير السحاب سير السحاب صنع الله فهو الذي يحدقها إنه خبير بما تفعلون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها من فوائد لايات أهمية التوكل على الله تزكية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق الواضح هداية التوفيق بيد الله وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة النوم على الموت والاستيقاظ على البعث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 ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ومن جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار يلقون فيها على وجوههم ويقال لهم توبيخا لهم واهانه هل تجزون الا ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء امرت ان اكون من المسلمين قل لهم ايها الرسول انما امرت ان اعبد رب مكة انما امرت ان اعبد رب مكة الذي حرمها فلا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها وله سبحانه ملك كل شيء وأمرت أن أكون وامرته ان اكون من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعه وأن اثنوا القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أنا من المنذرين وَأُمِرْتُ أن أتلو القرآن على الناس فمن اهتدى بهديه وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه ومن ضل عما فيه وأنكره ولم يعمل بما فيه فقل إنما أنا من المنذرين أنذركم من عذاب الله وليس بيد هدايتكم, وليس بيدي هدايتكم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 أتمان من حول الله سبحانه وتعالى سورة النمل وندخل في سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم سورة القصص سورة مكية من مقاصد السورة سرّ الله في تمكين المؤمنين المستضعفين وإهلاك الطغاة المستكبرين.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 ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ان فرعون طغى في ارض مصر وتسلط في مصر وتسلط فيها وصير اهلها طوائف مفرقا بينها يستضعف طائفة منهم وهم بنوا إسرائيل بقتل ذكور أولادهم واستبقاء نسائهم للخدمة إمعانا في إذلالهم إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمتا ونجعلهم الوارثين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 الإيمان والعمل الصالح سبب النجاة في الفزع. الإيمان والعمل الصالح سبب النجاة من الفزع يوم القيامة. الكفر والعصيان سبب في دخول النار. تحريم القتل والظلم والصيد. تحريم القتل والظلم والصيد في الحرم. النصر والتمكين عاقبة المؤمنين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمكن لهم في الأرض بجعلهم أصحاب السلطان فيه ونري فرعون ومسا ونري فرعون ومسانيده الأكبر في الملك هامان ونري فرعون ومسانده الأكبر في الملك هامان وجنودهما المعاونين لهما في ملكهما ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وانخضائه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل ولما ذكر الله ما سيقول اليه ملك فرعون وما سيكرم, وما سيكرم به موسى وقومه ذكر نشاه موسى عليه السلام الى أن بعثه الله رسولا فقال وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين وألهمن أم موسى، وألهمن أم موسى عليه السلام أن أرضعه حتى إذا خشيت عليه من فرعون أقومه، حتى إذا خشيت عليه من فرعون أقومه أن يقتلوه فضعيه في صندوق وارميه في نهر النيل، ولا تكاف عليه من الغرق ولا من فرعون، ولا تحسن ولا تحزني بسبب فراقه، إن مرجعوه إليك حيا ومصيروه من رسل الله الذين يبعثهم إلى خلقه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عذوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فامتثرت ما الهمناها من وضعه في صندوق ورميه في النهر فعثر عليه آل فرعون فأخذوه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 وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ولما أراد فرعون قتله قالت لهم رأته هذا الولد مصدر سرور لي ولك لا تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة أو نتخذه ولدا بالتبني وهم لا يعلمون ما سيقول إليه ملكهم على يده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 حتى قاربت أن تظهر أنه أنه ولدها من أنه ولدها من شدة التعلق به لولا أن ربطنا على قلبها بتثبيته لولا أن ربطنا على قلبه بثبيته وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم الصابرين على ما يقضي به وقالت لأخي قصيه فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون وقالت أم موسى لأخي وقالت أم موسى عليه السلام لأخته بعد إلقائها له في النهر اتبعي أثره لتعرف ما ما يفعل به اتبع أثره لتعرفي ما يفعل به فأبصرت عن بعد حتى لا ي حتى لا يكشف أمرها وفرعون وقومه لا يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره وحرمنا عليه برضيع من قبل فقالت هل أدل على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون وامتنع موسى بتدبير من الله على الرضاع من النساء من قبل أن رده إلى أمه فلما رأت أخته حرصهم على إرضاعه قالت لهم هل أرشدكم على أهل بيت يقومون بإرضاعه ورعايته وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فرجعنا موسى إلى أمه كيما تقر عينها برؤيته عن قرب ولا تحزن بسبب فراقه ولتعلم أن وعد الله بإرجاعه إليها حق لا مرية فيه ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد ولا أحد يعلم أنها هي أمه من فوائد لايات تدبير الله لعباده الصالحين بما يسلمهم من مكل أعدائهم تدبير الظالم يقول إلى تدميره قوة عاطفة الأمهات تجاه أولادهم قوة عاطفة الأمهات تجاه أولادهم جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم تحقيق وعد الله واقع لا محالة ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما ذكر الله مبدأ موسى ذكر مرحلة شبابه فقال ولما بلغ, سن... ولما بلغ سن اشتداد البذن واستحكم في قوته أعطيناه فهما وعلما في دين بني إسرائيل قبل نبوته وكما جزينا موسى على طاعته نجز المحسنين في كل زمان ومكان ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين ودخل موسى المدينه في وقت راحه الناس في بيوتهم فوجد فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان احدهما من بني اسرائيل قوم موسى عليه السلام قوم موسى عليه السلام والآخر من القبطي قوم والآخر من القبطي قوم فرعون أعداء موسى والآخر من القبطي قوم فرعون أعداء موسى فطلب الذي هو من قومه أن يعينه على الذي هو من القبط أعدائه فضرب موسى القبطية بقبض يده فقتله بتلك الضربة لقوتها. قال موسى عليه السلام هذا من تزيين الشيطان وإغرائه إن الشيطان عدو مضل لمن اتبعه واضح العداوة فما حصل مني بسبب عداوته وبسبب أنه مضل يريد إضلاله قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم شوف سبحان الله يعني في قصة موسى عليه السلام كم مرة تكرر استغاثته, استغاثته بالله سبحانه وتعالى كم مرة تكررت استغاثته بالله سبحانه وتعالى وقوله رب رب إني ضمنت نفسي رب بما أنعمت عليه رب كل الآيات تأتي معنا خليك بس يركز فيه وشوف سبحان الله هذه الآيات نزلت قيل أن سورة القصص نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أو في طريق الهجرة فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذه الآيات وخرج منها فخرج منها خائفا يترقب كل فأصبح في المدينة خائفا يترقب فخرج منها كل ذا والنفس السلم يعني في نفس الموقف تقريبا قال موسى داعياً ربهم معتزفاً بما حصل منه رب إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبطي فاغفر لي ذنبي فبين الله لنا ما فبين الله لنا مغفرته لموسى إنه هو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم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 ده اللي منقومه اللي هو أتى الواحد عشانه بيرح في بعض الروايات يعني أو بعض المفسرين يقولون أن أن العضم هو اللي قالوا كذا لكن ما كانش حد يعرف إلا هذا غروري وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتبرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقص المدينة مسرعا شفقة على موسى من الملحقة فقال يا موسى إن الأشرف من قوم فرعون يتشاورون بقتلك فخرج من البلد إني لك من الناصحين شفقة عليك من أن يدركوك فيقتلوك فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا الجني من القوم الظالمين فامتثل موسى, أمر الرجل فامتثل موسى أمر الرجل الناصح فخرج من البلد خائفا يترقب ماذا يحدث له قال داعيا ربه رب الجني رب من القوم الظالمين فلا يصلوا إلي بسوء من فوائد الآيات الاعتراف بالذنب من آداب الدعاء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 تحبسان أغنى مهما عن الماء حتى يسقي الناس حتى يسقي الناس قال لهم موسى عليه السلام ما شأنكما لا تسقيان مع الناس قالت له عادتنا أن نأتي فلا نسقي حتى ينصرف الرعاة حذرا من مخالطتهم وأبونا شيخ كبير السن لا يستطيع أن يسقي فاطردنا لسقي غنمنا شوف سبحان الله كلام الألو ما فيش ولا حرف ممكن يتشال قالت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 قالت إن أبي يدعوك أن تأتيه قصد أن يجزيك أجرك على سقيك لنا فلما جاء موسى وأخبرهم واخبره باخباره قال لهم مطمئنا إياه لا تخف نجوت من القوم الظالمين فرعون وملئه فإنهم لا سلطان لهم على مدين فلا يستطيعون أن يصلوا إليك بأذى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحدى قالت إحدى ابنتيه يا أبت استأجره ليرعى أغ... قالت إحدى يا استأجره ليرعى غنمنا فهو جذير بأن تستأجر لجمعه بين القوة والأمانة فبالقوة يؤدي ما كلف به وبالأمانة يحفظ ما مأتم عليه.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 قال ذلك بيني وبينك ايما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال موسى عليه السلام ذلك الذي بيني وبينك على ما عليه فأي الأمدين عملت لك ثمانية سنوات أو عشر سنوات أكون قد وفيت بما علي فلا تطالبني بزيادة والله وكيل على ما تعقدنا عليه رقيب عليه من فوائد الآيات الالتجاء إلى الله طريق النجاة في الدنيا والآخرة حياؤ المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها سبب كرامتها وعلو شأنها مشاركة المرأة بالرأي واعتماد رأيها إن كان صوابا أمر محمود القوة والأمانة صفة المسؤول الناجح جواز أن يكون المهر منفعة فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما اكمل موسى اوفى الاجلين عشر سنين وسار باهله من مدين الى مصر ابصر من جانب الطور نارا قال لاهله اثبتوا إني ابصرت نارا لعل اتيكم منها بخبر أو اتيكم بشعلة من النار توقدون او اتيكم بشعلة من النار توقدون بها نارا لعلكم تستدفئون من البرد فلما اتاهن نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى اني انا الله رب العالمين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 يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وان اطرح صاك فطرحها موسى امتثالا لامر ربه فلما رأها تتحرك وتضطرب كأنها حية في سرعتها ولهاربا خوفا منها ولم يرجع منها ربه فناده ربه يا موسى أقبل ولا تخف منها فإنك من الآمنين منها ومن غيرها مما تخاف وَاسْلُكْ يدك في جَيْبِكَ تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين أدخل يدك اليمنى في فتحة قميصك مما يلل راقبة تخرج بيضاء من غير برص فأدخلها موسى فخرجت بيضاء كالثلج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 قال موسى متوسلا إلى ربّه إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني به إن جئتهم إن جئتهم قال موسى متوسلا إلى ربّه إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني به ان جئتهم لأبلغهم ما أرسلت به لأبلغهم ما أرسلت به وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لدى أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون وأخي هارون هو أبيل مني كلاما فابعثه معي معينا يوافقني في كلامه إن, إن كذبني فرعون وقومه إني أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بعثت إليها الرسل من قبلي فكذبوهم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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بآياتنا بات قالوا ما هذا إلا سِحْرٌ مختروا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا في أبائِن الْأَوَّلِينَ فَلَمَّا جاءهم موسى عليه السلام بآياتنا واضحات قالوا ما هذا إللاا كذب, كذب مختلق اختلقه موسى وما سمعنا بهذا في آبب الأقدمين وقال موسى ربي اعلم بمن جاء وقال موسى ربي جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون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 لعلي أطلع إلى إله موسى وإني أظنه من الكاذبين وقال فرعون مخاطبا الأشراف من قومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من معبود غيري فأشعل لي هامان على الطين حتى يشتد فابني لي به بناء عاليا. رجاء أن أنظر إلى معبود موسى وأقف عليه وإني أظن أن موسى كاذب فيما يدعيه أنه مرسل من الله إلي وإلى قومه واستكبر هو وجنوده في الارض بغير حق وظنوا انهم إلينا لا يرجعون واشتد تكبر فرعون واشتد تكبر فرعون هو وجنوده واستعلا في ارض مصر بغير موجب من الحق وانكروا البعث وظنوا انهم إلينا لا يرجعون يوم القيامة لحساب وعقاب فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وأخذنا جنوده فترحناهم في البحر غلقا حتى هلكوا جميعا فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل الظالمين ونهايتهم فقد كان مآلهم ونهايتهم الهلاك وجعلناهم أئمتي يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم أئمتي يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعل لهم قدوة للطغاة والضلال يدعون يدعون إلى النار بما يبثونه من كفر وضلال ويوم القيامة لا ينصرون ويوم القيامة لا ينصرون بإنقاذهم من العذاب. بل يضع عليهم العذاب لما سلنوه من سنة سيئة وذعوا إليها من ضلالة وذعوا إليه من ضلالة يكتب عليهم وزرع يكتب عليهم وزرع عملهم بها ويزروا من عمل من ويزروا من عمل من ويزروا عمل من اتبعهم في العمل بها.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 ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة روسوا لنا فكذبوهم فاهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم في فيها ما يبصر الناس بما ينفعهم فيعملون به وما يضرهم فيتركونه وفيها إرشادهم إلى الخير ورحمة لما فيه من خير الدنيا والآخرة لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكرونه ويؤمنون به من فوائد الآيات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 ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينه تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين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 وما كنت بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ من قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا موسى إليه ما أَوْحَيْنَا مُوسَى مَا حَتَّى تُخْبِرَ بذلك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 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أن تنالهم عقوبة إلهية بسبب ما هم عليه من الكفر والمعاصي فيقولوا محتجين بعدم إرسال رسول إليهم هل بعثت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونعمل بها ونكون من المؤمنين العاملين بأمر ربهم لولا ذلك لعجلناهم بالعقاب لكن اخرناه عنهم حتى نعذر اليهم ببعث رسول إليهم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى او لم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحر لتظاهر وقالوا ان بكل كافرون فلما جاء قريش محمد بالرسالة من ربه سأل سألوا يهود عنه سألوا يهود عنه فلقنوهم هذه الحجة فقالوا هلا هل فلقنهم هذه الحجة فقالوا هل أعطي محمد مثل ما أعطي موسى من الآيات الدالة على أنه رسول من ربه كاليد والعصا لهم أيها الرسول ردا عليهم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 وإنما هو عن اتباع للهوى ولا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه إن الله لا يوفق للهداية والرشاد القوم الظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله من فوائد الآية لا علم الغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله عليه اندراس العلم بتطاول الزمن تحدي الكفار بالإتيان بما هو أهدى من وحي الله إلى رسله ضلال الكفار بسبب اتباع الهوى لا بسبب اتباع الدليل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول بقصص الأمم السابقة وما أحللنا عليهم من العذاب لما كذبوا رسلنا رجاء أن يتطعظوا بذلك فيؤمنوا حتى لا يصيبهم ما أصابهم الذين اتيناهم كتابا من قبله هم به يؤمنون الذين ثبتوا على الايمان بالتوراه من قبل نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في كتبهم من الإخبار به ومنعته وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين وإذا يقرأ عليهم قالوا آمنا به إنه الحق الذي لا مرية فيه المنزل من ربنا إن كنا من قبل هذا القرآن مصدمين لإيماننا بما جاء به الرسل من قبله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أولئك الموصوفون بما ذكر يعطيهم الله الثواب عملهم مرتين بسبب صبرهم على الايمان بكتابهم وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث ويدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة, ويدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة ما اكتسبوه من الآثام ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الخير وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمع هؤلاء المؤمنون من اهل الكتاب الباطل من القول اعرضوا عنه غير ملتفتين اليه وقالوا مخاطبين اصحابه لنا جزاء اعمال لنا جزاء اعمالنا ولكم جزاء اعمالكم سلمتم من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 وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرم آمنا يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال المشركون من أهل بكة معتذرين عن اتباع الإسلام والإيمان به إن اتبع هذا الإسلام الذي جئت به ينتبه إن ان نتبع هذا الإسلام الذي جئتنا به ينتزعنا اعداؤنا من أرضنا بسرعة أو لم نمكن لهم لم لهؤلاء المشركين حرما يحرم فيه سفك الدماء والظلم يامنون فيه من اغاره غيرهم عليهم تجلب إليه ثمار كل شيء رزقا من لدنا سقناه إليهم ولكن معظمهم لا يعلمون ما انعم الله به عليهم فيشكروه له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 وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والارض ومن فيهما وما كان ربك مهلك القرى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون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 هداية التوفيق بيد الله لا بيد غيره من الرسل وغيرهم. اتباع الحق وسيلة للأمن لا مبعث. اتباع الحق وسيلة للأمن لا مبعث على الخوف كما يدعي المشركون. خطر الترف على الفرد والمجتمع. من رحمة الله أنه لا يهلك الناس إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل.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 وما عند الله من الثواب العظيم في الاخره خير وابقى مما هم مما خير وابقى مما في الدنيا من متاع وزينه افلا تعقلون ذلك فتؤثر ما هو باق على ما هو فان افما وعدناه هو عدن حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تورأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين وجب عليهم العذاب من الدعاه إلى الكفر ربنا هؤلاء الذين أضللنا أضللناهم كما ضللنا نتبرأ إليك منهم ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشياطين. وقيل دعوا شركاءكم, فدعوهم ف... شركاءكم فدعوهم فلم يستجيب لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقيل لهم وقيل لهم نادوا شركاءكم لينقذوكم مما أنتم فيهم الخزي فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم وشاهدوا العذاب المعد لهم ف... فودوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم ربهم قائلا ماذا أجبتم رسلي الذين بعث ماذا اجبتم به رسلي الذين بعثتهم إليكم فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون فخفي عليهم ما يحتجون به فلم يذكروا شيئا ولا يسأل بعضهم بعضا لما هم فيه من هول الصدمة بسبب ما أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن بالله ورسله وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من الفائزين بما يطلبونه الناجين مما يرهبونه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك انه الرسول يخلق ما يشاء ان يخلقه ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته ليس للمشركين الاختيار حتى ليس للمشركين الاختيار حتى يعترضوا على الله تنزه سبحانه وتقدس عما يعبدون معه من الشركاء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 له وحده الحمد في الدنيا وله الحمد في الآخرة وله القضاء النافذ الذي لا مرد له وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء من فوائد الآيات العاقل من يؤثر الباقي على الفاني التوبة تجب ما قبلها الاختيار لله لا لعباده فليس لعباده أن يعترض عليه إحاطة علم الله بما ظهر وما خفي من أعمال عباده قل أرأيتم إن قل الا ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين اخبروني ان صير الله عليكم الليل دائما مستمرا لا انقطاع له الى يوم القيامه من معبود غير الله ياتيكم بضياء مثل ضياء النهار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 ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم أيها الناس الليلة مظلمة لتسكنوا فيه بعدما عانيتم من عمل في النهار وجعل لكم النهار مضيئا لتسعوا إلى طلب الرزق فيه ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم ولا تكفرونها ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا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 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ان قارون كان من قوم موسى عليه السلام فتكبر عليهم واعطيناه من كنوز الامغان ما ان مفاتح غزا وأعطينهم من كنوز الأموال ما إن مفاتيح خزائنه لا يثقل حملها على الجماعة القوية إذ قال لهم قومه لا تفرح فرح البطر إن الله لا يحب الفرحين فرح البطر بل يبغضهم ويعذبهم على ذلك وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما احسن الله إليك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 قال قارون إنما أعطيت هذه الأموال لعلم عندي وقدرة فأنا أستحقها لذلك أو لم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم منهم أشد قوة وأكثر جمع لأموالهم فما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم ولا يسألوا يوم القيامة المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله بها فسؤالهم سؤال تف فسؤالهم سؤال تبكية وتوبية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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا ما كان فيه من المال والزينه قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين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 تلك الدار الآخرة جعلها للذين لا يريدون علوى في الأرضي ولا فسااد والعااقبة والمتقين تلك الدار الآاخيرةنا جعلها دا نعيم وتكرريم للذين لا يريدون تكبررا في الأرض للذين لا يريدون تكبراً في الأرضي عن الإيماني بالحق و للذن لا يريدون تكبرا في الأرض عن الإيماني بالحققي والتبعي. ولا يريدون فسادا فيها والعاقيبة المحمودة وهي بما في الجنة من نعيم وما يحل فيها من رضا الله للمتقين لربهم بامتثال أوامده وجتنابنا وهي من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون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 أهل العلم هم أهل الحكمة والنجاة من الفتن، لأن العلم, لأن العلم يوجه صاحبه إلى الصواب. العلوم والكبر في الأرض ونشر الفساد عاقبته الخذ. العلوم والكبر في الأرض ونشر الفساد عاقبتهم الهلاك والخسران. ساعة رحمة, الله وعدله ساعة رحمة الله وعدله بمضاعفة الحسنات للمؤمن وعدم مضاعفة السيئات للكافر. سبحانه وتعالى. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين إن الذي, إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه لا مرجعك إلى مكة فاتحة قل أيها الرسول للمشركين ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال واضح عن الهدى والحق.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 ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصفنك هؤلاء المشركون عن آيات الله بعد إنزالها عليك فتترك تلاوتها وتبلغها وادعوا الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده والعمل بشرع ولا تكونن من المشركين الذين يعبدون مع الله غيره بل كن من الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله وحده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 ممنى بالحمد لله سبحانه وتعالى سورة القصص لنا سورة أو ربعين تقريبا من سورة العنكبوت. ده يعني بعد ما خلص البث المباشر ممكن نستريح مثلا نص ساعة ولا شيء ونقرأ ثلاث جزء ناخد تخت كده في ال في العشر أيام دول. فلو يعني حابب نعرف رأيكم كتبونا كده في يعني بعد ما نخلص الختمة بعد ما نخلص البث المباشر دوت بتقريبا نص ساعة نستريح شوية وبعد كده نقرأ تلات جزاء ناخد تلات جزاء كل يوم بحيث ان احنا نختم ان شاء الله في دول ختمة ختمة قراءة غير التفسير دوت نبدأ ان شاء الله في صورة العنكبوت صورة العنكبوت صورة من مقاصد السورة الأمر بالصبر والثبات عند الابتناء والفتن وبيان حسن عاقبته بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم سبق الكلام عن نظائرها في بداية سورة البقرة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أظل الناس أنهم بقولهم آمنا بالله يتركون دون اختبار يبين حقيقة ما قالوا هل هم مؤمنون حقا؟ يتركون دون اختبار يبين حقيقة ما قالوا هل مؤمن هل هم مؤمنون حقا؟ ليس الأمر كما ظنوا. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. ولقد اختبرنا الذين كانوا من قبلهم فلا يعلمون الله علم ظهور ويكشف لكم صدق قرصاد ويكشف لكم صدق الصادقين في إيمانهم وكذب الكاذبين فيه أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون بل أظن الذين يعملون المعاصي من الشرك وغيره أن يعجزون و وي... بل اظن الذين يعملون معاصي من الشرك وغيره أن يعجزون وينجو من عقابنا قبح حكمهم الذي يحكمون به فلا هم يعجزون, فلا هم يعجزون الله ولا ينجون ولا ينجون ولا ينجون من من عقابه اماتوا على كفرهم ولا ينجون من عقابه اماتوا على كفرهم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 ووصين الانسان بوالديه ان يبرهما ويحسن إليهما وان جهداك والداك أيها الإنسان لتشرك بما ليس لك باشراكه علم كما وقع لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه من امه كما وقع لسعد بن ابي كما وقع لسعد بن ابي وقاص الله عنه من امه فلا تطعهما في ذلك لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الي وحدي رجوعكم يوم القيامه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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُوذيا في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربكم ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أأليس الله ميعلم بما في صدور العادمين طيب ننتظر شوي بس دقيقتين سبحانه وتبنا بس قصة سعد بن أبي القص وصل الإنسان بوالدينه حسن سبحان الله نزلت في سعد بن ابي رضي الله عنه لما أسلم وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه فسبحان الله لما أسلم أمهم تنعت عن الأكل والشرب وقالت والله امتنع عن الأكل والشرب حتى أموت فتعير بي يعيرك أهل ما بي فقال لها والله يا أمه يعني لو متي أمامي لو يعني جلستي ما تأكلين والله لا, لا ارتد أبدا عن الإسلام وفضلت فعلا, فعلا كم يوم يعني لا تستطيع امتنعت عن الأكل تمامه وكانوا بيجيبوا زي خشبة يفتحوا بقاع عشل يضعوا فيها الماء والطعام إذا فعلا شرفت على القتل على الموت فجاء سعد بن أبي القص رضي الله عنه وقال لها والله أماه لو كانت لك مئة روح خرجت روحا روحا ما ارتدت عن الإسلام هذا الشيء وهذا الشيء فأنزل سبحان الله وصل الإنسان بوالديه حسنا نزلت هذه الآية سبحان الله يعني كأن السؤال طيب لحن سبحان سيترك أهله وماذا سيفعل فالله سبحانه وتعالى يقول لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين في الصالحين في الدنيا وفي الصالحين يوم القيامة في الجنة طيب إحنا بإذن الله سبحانه وتعالى نقول كده لو نحن نشوف كده يعني نحاول يعني بعد البث بنص ساعة إن شاء الله يعني بس ننتهي نحاول ناخد ثلاث اجزاء ثلاث اجزاء بقراءة بحيث نحن نغتم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الثلاثة مرحبا بكم أيها الحبة الكرام جميعا الله يبارك فيكم اللهم إنك عفو أن تحب العفو فعفو عن اللهم أمين. وبنبرك فيكم جميعا وينفعنا بالقران الكريم طيب اسمعوا بس دقيقة إن شاء الله نبدا إن شاء الله وصلى الله وسلم قال تعالى ان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 ولئن حصل نصر من ربك لك ولئن حصل, ولئن حصل نصر من ربك لك أيها الرسول لا يقول لنا إن كنا معكم أيها المؤمنون على الإيمان أو ليس الله بأعلم بما في صدور الناس لا يخف عليه ما فيها من الكفر والإيمان فكيف ينبيون الله بما في قلوبهم وهو أعلم بما فيها منهم ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين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 ولا يحملن ولا يحملن هؤلاء المشركون الداعون إلى باطلهم ذنوبهم التي اقترفوها ولا يحملن ولا ذنوب من ولا ذنوب من من اتبع دعوتهم دون أن ينقص من ذنوب التابعين لهم شيء ولا يسألون يوم القيامه عما كانوا يخترقونه في الدنيا من الاباطيل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة, سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون ودي سبحنا السوره ذكر فيها كم مكث نوح عليه السلام في قومه لان الصورة من اواخر ما نزل في مكه فزي ما يكون المؤمنون في مكة يعني استطالوا المدة مدة التعذيب ومدة الاستضعاف فالله سبحانه وتعالى أنزل إليهم هذه الآية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلابث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظلمون يعني أنتم مستعجن على إذا أعد ألف سنة إلا خمسين عاما ولقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه فمكث فيهم مدة تسعة مائة وخمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه واستمروا على كفرهم فأقذهم الطفال وهم ظالمون بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله فهلكوا بالغرق من فوائد الآيات الأعمال الصالحة يكفر الله بها الذنوب تأكد وجوب البر بالأبوين الإيمان بالله يقتضي الصبر على الآذى في سبيله من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين فأنقذنا نوحا ومن معه من المؤمنين في السفينة من الهلاك بالغرق وجعلنا السفينة عبرة للناس يعتبرون بها وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون واذكر أيها الرسول قصة إبراهيم حين قال لقومه اعبدوا الله وحده واتقوا واتقوا عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ذلك المأمور به خير لكم إن كنتم تعلمون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 ولستم بفائتين ربكم ولا ولا منفلتين عن عقابه ولا منفلتين من عقابه في الأرض ولا في السماء وليس لكم من دون الله ولي يتولى أموره وليس لكم من دون الله ولي يتولى أمركم وليس لكم من دون الله نصير يرفع عنكم عذابه.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 طالب الرزق إنما يكون من الله الذي يملك الرزق بدء الخلق دليل على البعث دخول الجنة محرم على من مات على كفره فما كان جواب قومه إلا أن طالقوا قتلوه أو حذقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فما كان جواب قوم إبراهيم له بعد ما أمرهم به من عبادة الله وحده وترك عباد وترك عبادة غيره من الأوثان إلا أن قال قتلوه أو ارموه في النار انتصارا لآلهتكم فسلمه الله من النار إن في تسليمه من النار بعد رميه فيها لعبرا لقوم يؤمنون لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبر وقال إنما اتخذتم من دون الله اوثانا ما ودت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال إبراهيم عليه السلام لقومه إنما اتخذتم أصناما آلهة تعبدونها للتعارف والتواد على عبادتها في الدنيا والتواد على عبادتها في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة ينقاطع ذلك التواد بينكم فيتبرأ بعضكم من بعض عند معينة العذاب ويلعن بعضكم بعضا ومقركم الذي تأول إليه النار وليس لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب الله لا من أصنامكم التي كنتم تعبدونها من دون الله ولا من غيرها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 فأذهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إبراهيم وأعطينا إبراهيم إسحاق وابنه يعقوب وصيرنا في أولاده النبوة والكتب المنزلة من عند الله واعطيناه ثواب صبره على الحق في الدنيا بصلاح الاولاد والثناء الحسن وانه في الاخره لا يجزى جزاء الصالحين لا ينقص ما اعطي لا ينقص ما أعطى لا, ينقص ما أعطى لا ينقص ما اعطي في الدنيا ما اعده له من الجزاء الكريم في الاخره ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وأذكر أيها الرسول لوط حين قال لقومه إنكم لتأتون الذنب القبيحة ما سبق ما سبقكم إلى الاتيان به أحد من العالمين قبلكم فأنتم أول من ابتدع هذا الذنب الذي تأباه الفطر السريمة فأنتم أول من اتبع هذا الذنب الذي تأباه الفطر السريمة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 وتأتون في مجالسكم الأفعال المنكرة كالعري وإذاء من يمر بكم بالقول والفعل فما كان جواب قومه له بعد نهيه لهم عن فعل المنكرات إلا أن قالوا له ائتنا بعذاب الله الذي تهددن به إن كنت صادقا فيما تدعي قال رب انصرني على القوم المفسدين قال نوط عليه السلام داعيا ربه بعد تعنت قومه وطلبهم إنزال العذاب عليهم وطلبهم إنزال العذاب عليهم استخفاف بهم رب انصر وطلبهم إنزال العذاب عليهم استخفاف به رب إنصرني على القوم المفسدين في الأرض بما ينشرونه من الكفر والمعاصي المستقبلة من فوائد الآيات عناية الله بعباده الصالحين حيث نجهم حيث نجهم من مكر أعدائهم فضل الهجرة إن الله عظم منزلة الأجر في الدنيا لا يعني نقص الثواب في الآخرة قبح تعاطي المنكرات في المجالس العامة ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكو أهل هذه القرية إن اهلها كانوا ظالمين ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم يبشرون إبراهيم بإسحاق ومن بعده ابنه يعقوب قالوا له إن مهلكوا أهلها إن مهلك أهل قرية سدوم قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين قال إبراهيم عليه السلام للملائكة إن في هذه القرية التي تريدون إهلاك أهلها لوط وليس هو من الظالمين قالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها لا ننقذنه وأهله من الهلاك المنزل على أهل القرية إلا امرأته كانت من الباقين الهالكين فسنهلكها معهم ولما جاءت رسلنا لطنسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين ولما أتت الملائكة الذين بعثناهم لإهلاك قوم لوط لوط إن منزلون على أهل هذه القرية لجزا من السماء بما كانوا يفسقون إن منزلون على أهل هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث عذابا من السماء وهو حجارة من سجل عقابا لهم على خروجهم عن طاعة الله بما يرتكبونه، بما يرتكبون من الفحشة القبيحة، وهي إتيان الرجال الشهوة من دون نساء. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد تركنا من هذه القرية التي أهلكناها آية واضحة لقوم يعقلون، لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين أرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب شعيبا عليه السلام فقال يا قوم عبدوا الله وحده وارجوا بعبادتكم إياه الجزاء في اليوم الآخر ولا تفسدوا في الأرض بفعل المعاصي ونشرها فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فكذبه قومه فأصابتهم زلزله فأصبحوا في دارهم ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب لا حراك بهم وعادوا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وأهلكنا كذلك عاداً قوم هود وثمود قوم صالح وقد تبين لكم يا اهل مكة من مساكنهم بالشح وقد تبين لكم يا اهل مكة من مساكنهم بالشحر من حضر موت والحجر ما يدلكم على اهلاككم ما يدلكم على اهلاك ما يدلكم على اهلاكهم فمساكنهم الخاويه شاهدة على ذلك وحسن لهم الشيطان اعماله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 العلائق البشرية لا تنفع إلا مع الإيمان الحرص على أمن الضيوف وسلامتهم من الاعتداء عليهم منازل المهلكين بالعذاب عبرة للمعتبرين العلم بالحق لا ينفع من اتباع الهوى وإثاره على الهدى العلم بالحق لا ينفع من اتباع الهوى وإثاره على الهدى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 وما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير ذنب، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصي، فاستحقوا العذاب. مثل الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَهُ وَإِن أَوْهَانَ الْمُجْتَلَبِيَتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم إن الله سبحانه إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعبدونه من دونه لا يخفى عليه شيء من ذلك وهو العزيز الذي لا يغلب الحكيم في خلقه وذقيره وتدبيره وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وهذه الأمثال نضربها للناس لتوقظهم وتبصرهم بالحق وتهديهم إليه وما يدركها على الوجه المطلوب إلا العالمون بشرع الله وحكمه إلا العالمون بشرع الله وحكمة خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين خلق الله سبحانه وتعالى السماوات وخلق الأرض بالحق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 أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن أَكْبَرُ تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اقرأ أيها الرسول على الناس ما أوحى, اقرأ أيها الرسول على الناس ما أوحى به الله إليك من القرآن وأتي بالصلاة على أكمل وجه إن الصلاة المؤذات بصفتها الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات لما تحدثهم من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعاصي ويرشد إلى عمل الصالحات ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء والله يعلم ما تصنعونه لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا من فوائد الآيات أهمية ضرب المثل مثل العنكبوت تعدد أنواع العذاب في الدنيا تنزه الله على الظلم التعلق بغير الله تعلق باضعف الأسباب أهمية الصلاة في تقويم سلوك المؤمن تهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من جزء اليوم و... لا أدري بقى يعني هل يعني سال الوقت تقريبا 11 وتوقيد ماء كم 12 وتوقيد مكة تقريبا فممكن نبدأ مثلا وربع يعني 12 وربع تقريبا فما رأيكم ولا تعبتم وزهيوتم من الخل من السماع بارك الله فيك يا نور الدين تحيتنا لاهل الجزائر و... وأهل وله الدول العربيه كلها طيب ما رايكم أه... نبدا ان شاء الله ولا نبدا طيب نشوف إن شاء الله كده لو كده هنبعد على التليجرام نبدأ متى إن شاء الله وصلى الله سبحانه وتعالى التيسير طيب خلاص إن شاء الله 12 وربع تقريبا بتوقيد مكة يعني بعد تقريبا تلت الساعة من دلوقتي نستريح إن شاء الله شوية ونقرأ إن شاء الله التجزاء يعني فرصة نحن نختم ختمة كده وده يعتبر من قيام ليلة القدر من القيام في هذه الأيام اللي احنا بنعمله ده من اعظم القيام ان انت تقرأ القرآن وتعلم تفسيره هذا من اعظم القيام ان القيام ليلة القدر مش بس ان انت توقف تصلي لا منه قراءة القرآن منه التسبيح منه ان انت تفهم كلام الله سبحانه وتعالى كل هذا من اهو قي... اه يعتبر من قيام ليلة القدر خلاص ان شاء الله نلتقي ساعة 12 وربع بعد تلت الساعة ان شاء الله